117. فأوجس في نفسه خيفة موسى 118. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى 119. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعون ما صلعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنا له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصح فلا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا في جذوع لا قل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لنفسرك على ما جاءنا من البيان والذي فطرنا فقض ما أنت قاضٍ إن ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل 114. فأولئك لهم الدرجات العلا 115. جنات عزن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 116. وذلك جزاء من تزكى